بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد قفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى الثامنه وال أي اي المساله ال دعواهم العمل بما عندهم من الحق قولهم نؤمن بما انزل علينا مع تركهم اياه دعواهم دعوى ما يدعى ويقالوا دعوى فلان لهم يجمع على دعاوى ودعاوين من خصال اهل الجاهليه دعواهم العمل بما عندهم من الحق مع تركهم اياه فهم يزعمون كذبا وزورا انهم يعملون بالحق مع انهم تاركون للحق بشهاده الله عز وجل وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه الخصلة قوله تعالى عنهم قولهم نؤمن بما انزل علينا اول الايه اذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا يقول تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى واذا قيل لهم اي لليهود وانثالهم من اهل الكتاب امنوا بما انزل الله يعني على محمد صلى الله عليه وسلم صدقوه واتبعوه آمنوا إيمان بمعنى التصديق آمنوا بما انزل بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصدقوه واتبعوه لأن الاتباع علامه الص التصديق فلا يدعي التصديق ليدا كان ثم ثمه اتباع قالوا نؤمن بما أنزل علينا اي يكفينا الايمان بما انزل علينا من التوراة والانجيل ولا نقر الا ان لا يعني نكتفي بما عندنا ولا نحتاج إلى ما انزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم هنا قد ادعى اليهود انهم آمنوا بما انزل عليهم في كتابهم وعلى ألسنة رسلهم عليهم الصلاه والسلام وهذه دعوه كاذبه قال تعالى في تتمه الايه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم يكفرون بما وراءه يعني بما بعده وهو الحق مصدقا لما معهم اي وهم يعلمون ان ما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق علموا ذلك مصدقا لما معهم صوبا على الحال أي في حال تصديقه لما معهم من التوراه والانجيل فالحجه قائمة عليهم بذلك هذه الكتب التي انزل الله تعالى لا تناقض بينها ولا تعارض وبعضها يصدق بعض ان الاصل في دعوه الله عز وجل الخلق انما هي توحيده جل وعلا وإفراده سبحانه بالعباده وترك عباده ما سواه وهذه لا خلاف بين الرسل في هذا الاصل كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه وقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به اذا لا خلافه الهين القران مصدق للتوراه والتوراه مصدق للقرآن والانجيل مصدق للتوراه والتوراه كذلك مصدقه لكن التي هي قبل التحريف حينئذ لا خلاف بين الانبياء والرسل يكونوا مجتمعوا على كلمة واحده وهي لا اله الا الله وأما الشرائع والصلاه والصيام وهذه يقع فيها خلاف الأمر فيها سهل ثم قال تعالى قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين لما ادعوا انهم امنوا بما أنزل عليه وهل انزل الله تعالى قتل الانبياء وتكذيب الانبياء وإذا الانبياء وقد فعلوا ذلك جوابنا إذا لم يعملوا بما عندهم من التوراة فلم تقتلون انبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أي ان كنتم صادقين في دعواكم الإيمان بما انزل اليكم فلم قتلتم الانبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التي بايديكم والحكم بها وعدم نسخها وانتم تعلمون صدقهم قتلت موهم بغيا وعنادا واستكبارا على رسول الله ولستم تتبعون إلا مجرد الأهواء والاراء والتشهي وليس تم اتباع لما أنزل الله تعالى وكما قال ابن جرير رحمه الله تعالى وذلك من الله تكذيب لهم في قولهم نؤمن بما انزل علينا وتعيير لهم فلو كانوا صادقين في دعواهم لآمنوا بكل ما جاء من عند الله لأنهم مأمورون بذلك في كتابه فلما كفروا ببعض الكتب وقتلوا الانبياء علمنا انهم لم يعملوا بما انزل عليهم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون هل يأمر الله تعالى باتخاذ العجل جوابنا اذا كيف اتخذتم العجل وانتم تدعون أنكم امنتم بما انزل عليكم فلم ياتي موسى بالشرك بل بالتوحيد الخالص ومع ذلك وقعوا في الشرك الأكبر وقوله ثم اتخذتم العجل أي معبودا من دون الله تعالى في زمان موسى وايامهم وقال تعالى فيهم اف جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون تكذيب الرسل ليس مما أنزله الله تعالى وكذلك قتل الرسل ليس مما أنزله الله تعالى فمن ادعى أنه آمن بما انزل علي ثم فعل ذلك فهو كاذب في دعواهم وقال تعالى عنهم ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض دليل على انهم لم يعملوا بما انزل عليهم وهذا كثير بين في في القران مخالفه بني اسرائيل لانبياءهم والمنافقون كذلك يزعمون انهم آمنوا بما جاء من عند الله وهم مع ذلك لا يرضون بالتحاكم اليه كما قال تعالى عنهم الم تر الى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك الا يزعمون لان ادعاء اللسان والقول انه امن ثم خالفه بالفعل حينئذ يدل على أن قولهم كذب وان فعلهم مقدم وفاضح لقولهم ألم تر إلى الذين يَزْعُمُونَ أنهم آمَنُوا بما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أنزل من قَبْلِكَ يريدون أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَّاغُوتِ كيف يَدَّعُونَ الإيمان بشرع الله عَزَّ وجل ثم يَتَحَاكَمُونَ إلى الطَّاغُوتِ وما الطَّاغُوتُ إِلَّا الحكم بغير ما أنزل الله هذا يَعْتَبِرُونَ من, من التَّنَاقُضِ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا به ويريد الشيطان أَن يضلهم ضَلَالًا بَعِيدًا واذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ومع ذلك يدعون انهم آمنوا بما أنزل الله تعالى على نبي وهم كذبت وقال تعالى عنهم يقولون امننا بالله وبالرسول واطعنا بلسانهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين والله على على الفعل أما دعوى اللسان هذه ما اكثرها ولكن لا يكون عليها الحكم البتة هنا يقول لا اله الا الله ويقولون امننا بالله وبالرسول واطعنا ونحن مسلمون إلى آخره ثم إذا جاء العمل تولوا وتحاكموا إلى الى الطاغوت وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة من الجاهلية وأمر بالجمع بين القول والعمل فلا يكون ثم قول لا يؤيد بالعمل وكذلك من العمل ما يكون قولا والا عد ذلك كذبا يعني ان خالف العمل القول عد القول كذبا عد القول كذبا والنص السابق واضح ويقولون آمنا الى اخره ثم يتولى ثم قالوا ما اولئك بالمؤمنين قال تعالى يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر عند الله مقتًا أن تقول ما لا تفعلون وليس من صفات المسلم انه يقول ما لا ما لا يفعل بل لا بد ان يصدق قوله بفعله ولذلك عند اهل السنه والجماعه الايمان قول وعمل فلا يكفي فيه الادعاء الادعاء العمل بانه سيعمل بالقول فقط وإذا جاء العمل حينئذ تولى وان هذا لا لا يكفي وقال تعالى انما انما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينه ان يقولوا سمعنا وأطعنا واولئك هم المفلحون اذا دعوه اتباع الحق باللسان ومخالفتها بالفعال مردودة على صاحبها فاللسان لا له البتة لا في تثبيت الإيمان ولا ما هو دونه حتى يصدقهم به بالعمل وأكد ذلك الايات السابقة واجماع أهل السنه والجماعه على أن الإيمان لابد فيه من شيئين قول وعمل مع الاعتقاد لابد من القول ولابد من العمل فلا يكفي القول بأنه آمن وبانه شهد بالرساله ثم اذا جاء الفعل فاذا به لا يتحاكم الى شرع الله عز وجل نقول هذا ليس ليس بايمان التاسعة 96 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء والسبعون نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات وهذا انقصال اهل الجاهليه وهو الوقوع في نوعين من البدع المتعلقه بالعباده امر الله تعالى بالعباده وجعلها منوطة بشرعه الهيذ لا نزيد ولا ننقص ومن زاد فقد وقع في بدعته وتعلقه به من ومن نقص تعبدا وقد زاد في عباده من حيث البدعه التركيه حينئذ لا زيادة ولا نقص وانما يعبد الله تعالى بما شرع فمن زاد فقد شابه اهل الجاهليه ومن نقص فقد شابه اهل الجاهليه فالزياده والنقص في العباده من سيم الجاهليه ومن وقع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك عين يريد يكون مشابها لهم اذا من خصال اهل الجاهليه هذه المسالتان وهو الوقوع في نوعين من البدع المتعلقة بالعباده اما بالزيادة عليها على ما لم يشرعه الله تعالى يعني مما لم يشرعه الله تعالى وإما بالنقص منها يعني من العباده أي بترك ما شرعه الله تعالى اما ان ياتي بعباده لم يشرعه الله تعالى كان يبتدع صلاة يسميها صلاه الرغائم مثلا صلاه التسابيح وليس ثم نص صحيح يدل على ذلك نقول هذه بدعه وانما كانت بدعه من حيث انه زاد على الشرع ما لم ياذن به الله تعالى أو ينقص حينئذ نقول هذا انقص من, من العباده فيكون كذلك بدعة وإما بالنقص منها أي بترك ما شرعه الله تعالى وقد يتعبدون بما لم يشرعه الله تعالى وذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا على الزياده في العبادة قوله كفعلهم يوم عاشوراء يوم عاشوراء المسنون هو هو صومه وما عدا ذلك فهو زيادته احتفال والتهاني تبريكات وكونه يصنع طعاما معينا أو لباسا معينا أو يتخذ عيداً نقول هذا كله يعتبر من من البدع لان المشروع هو صيامه فقط حينئذ إذا زاد على ذلك ولو صار عادة عند الناس يقول هذا يعتبر زيادة على العباده فهو من من البدع وهذا باتخاذه عيداً وهو لم يشرع لهم اتخاذه فكانوا يصومونه يعللونه يصوم هذا اليوم هو حق صوم حق ولا اشكاله فيه ولا ينكر عليه لانه مشروع وهم متبعون لموسى عليه السلام ويتخذونه عيداً ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم يعني لباس الحسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه انتم وامر بالصيام فقط ولم يامر باتخاذه عيداً حينئذ كقاعد عام كل ما يتعلق بيوم عاشوراء غير الصيام يعتبر من البدع لماذا لان تخصيص يوم بعباده معينه لا يكون إلا من جهه الشرع تخصيص لا يكون الا من جهه الشرع الصيام المطلق هذا موكول أمره الى الانسان صام متى ما شاء الا الايام المنهي عنها واما المقيد فلا يتقيد إلا بما شرعه الله تعالى لأن صوم عاشوراء يدل على أن الله يحب صوم هذا اليوم حين اذا ادعى بانه بان الله تعالى قد جعله عيدا نقول ما الذي دلك على ذلك لأن الأمر غيب من الذي أخبرك بأن الله تعالى اراد من عباده أن يجعل هذا اليوم عيداً فيسانسون به ويأكلون ويشربون لا اخري هذا يحتاج إلى النص انما وجد النص في الامر بصيامه فحسب حينئذ أي أمر يتعلق بيوم عاشوراء وليس هو الصوم حينئذ نقول هذا من البدع ولو كان من العادات كالتبريكات أو التعاين أو رسائل نحو ذلك وهذا باتخاذه عيداً وهو لم يشرع لهم اتخاذه فكانوا يصومونهم ويتخذونه عيداً ويلبسوه ويلبسون نساءهم فيه حليهم ومشارطهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم وذكر مثالاً للنقص من العبادة بترك قريش الوقوف بعرفة كتركهم الوقوف بعرفات وقال مصنف رحمه الله تعالى لأنهم كانوا يقرون بأنه من شعائر الحج لا شك في المثال السابق يوم عاشوراء اليهود يقرون انه ان صومهم مشروع اذا هو من العباده ولذلك صح ان ياتي به المصنف على أنه في زياده من العباده تركهم الوقوف بعرفات هم يدعون انهم يحجون كما حج إبراهيم عليه السلام اذا تعبدوا لله تعالى به بالحج وادعوا أن إبراهيم قد حج وصدقوا لكن هل الحج كما حج إبراهيم؟ لا وإنما نقص من من الحج وهذا يعتبر من من التشريع لأنهم كانوا يقرون بانه من شعائر الحج التي جاء بها ابراهيم عليه السلام وهم قد ادعوا متابعته ومع ذلك نقصوا من عباده الحج فتركوا الوقوف حتى يعني بعرفه حتى يعرف الناس حقه لأنهم أهل الحرم اولاته قال تعالى مبينا أن من شرع شيئا فقد ادعى الشراكة مع الله تعالى لأن الحكم بما أنزل الله عباده ومن جعل نفسه حاكما بين الناس بما لم يشرعه الله فقد ادعى أنه شريك لله تعالى اما في الألوهية وإما في الربوبيه على خلاف بين اهل العلم هل شرك في الحاكميه في التحاكم إلى غير الشرع يعتبر شركه في الربوبية أم شركا في الألهية قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولا واضحه بين ايهم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيره والسائبه والوصيله والحام وتحليل أكل الميت والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهاله الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسده وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن اللحي يجر قصبه في النار معهم لانه أول من سيب السوائب وهو الذي حمل قريشا على عباده الأصنام سن سنة, سنة سيئه وتحمل وزرها الى يوم القيامة قد قال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهليه فأمر الله تعالى باتباع شرعه ونها عن الابتداع بالفعل أو بالترك فالبدعه نوعا بدعه فعلية بأن يفعل شيئا لم ياذن به الله تعالى او النوع الثاني بدعه تركية يعني أن يترك شيئا شرعه الله تعالى تعبدا هذا القيد أن يتعبد لله تعالى بترك هذا هذا الشيء والبدعه كما هو معلوم بدعه كفريه مكفره او بدعه مفسقه ثم هي كذلك نوعان من حيث الاصل بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه بدعة حقيقيه بأن يكون الاصل يعني العمل ليس مشروعا كمن يزيد صلاه سادسه أو سابعه أو يزيد يوما ثالثا من الاعياد نقول هذا بدعة حقيقيه لانه لم يؤذن به الله تعالى البدعه الاضافيه ان يكون أصلها مشروعا لكنه يزيد عليه صفه كصوم يوم عاشوراء يوم عاشوراء هذا يوم عظيم لا ناشد عند المسلمين فشرع الله تعالى صومهم فإذا زاد عليه واجعله عيداً حينئذ تكون البدعة اضافية وليست بدعة حقيقية قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخرة اسوة حسنة يعني قدوة حسنة فالذي يتأسى به ويقتدى به فعلاً وتركاً هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فقضى الله ورسوله امرا انتهى بالنسبه إلى البشر إلى المكلفين سمعا وطاعه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حصر الشرع في اتباعه صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في أمرنا هذا افديننا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه ولا يقبل من أحد مهما على كعبه في العلم او نحو ذلك لا يقبل منه البت ما خالف الشرع وقال صلى الله عليه وسلم أن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اذا الابتداع من سيمه أهل الجاهليه فمن ابتدع في الإسلام بدعه سواء كان من اصحاب الفرق المعروفه كالجهميه والمعتزله والاشعريه والصوفيه والرافضه ان كانوا من اهل الاسلام حينئذ نقول هؤلاء اشبه اهل الجاهليه لان من سيمه وخصال الجاهليين انهم يزيدون في التعبد ما لم يأذن به الله تعالى وقد ينقصون من التعبد ما لم يأذن به الله تعالى حينئذ تساويا الحادية والسبعون تركهم الواجب ورعا تركهم يعني اهل الجاهليه الواجب وهو أمر به الشارع امرا جازما ورعا يعني من ورعهم يقال ورع يرع ورعا تحرج وتوقع عن المحارم يتركون الواجب بحجه التورع يعني البعد عن الإثم الاثم لالا يقعوا في الإثم لان الورع هو التوقي عن الوقوع في الاثم فيترك الشيء لئلا يكون وسيلة له إلى الوقوع في المحرم وهم يتركون الواجبات التي أمرهم الله تعالى بها ورعا وهذا من من البدع كذلك تبر من من البدع لأن الورع عباده ولابد وضعها أن ان توضع في محلها التي جعلها الله تعالى لها تحرج وتوقع عن المحارم ثم السعي للتاثم من الحلال المباح فهو ورع وتورع من الامر وعنه تحرج فمن خصال اهل الجاهليه تعبدهم بترك الواجب عليهم ورعا وزهدا وهو بدعه تركية يعتبر من البدع الترك لانهم تركوا واجبا واذا ترك الواجب فهو نوعان ليس كل من ترك واجب قد تعبدا لا ان ترك الواجب تعبدا لذلك لا من هذا القيد يعني ترك هذا الواجب لأن الله تعالى شرعه نقول هذا بدعه واما لو ترك الوالد تكاسلا ولم يعبأ به فهذا لا يكون بدعه لا يعتبر معصية يعتبر معصية ولابد من من النيه انما الاعمال بالنيه فالترك ان صاحبه اعتقاد التشريع فهو بدعه وان كان لم لم يتصل به هذا الاعتقاد فليس من ولذلك ترك الأكل اللحم مثلا على قد يكون بدعه ترك شرب نوع ما من المشروبات قد يكون بدعه متى اذا اعتقد التقرب إلى الله تعالى بهذا الترك فمن ترك أكل اللحم تقربا إلى الله تعالى وان هو الورع فهو مبتدع ضال ومضل ولا شك في هذا من تركه لانه لا يحبه لا يرغبه لا اشكان فيه ومن ذلك انهم تركوا الواجب عليهم من ستر عوراتهم حال الطواف أمر الله تعالى بستر العوره في حال الطواف وهم تركوا ذلك الواجب تورعا حتى لا يتعبد الله بثياب قد عصوه فيها قد عصوه فيها وهذا انظر المساله هنا كل من ترك واجبا أو ترك شيئا من الشرف فلا بد ان يقيم له عذرا وهنا امرهم الله تعالى بستر عوراتهم في الطواف هم تركوا الستر بحجه ماذا كيف نعصي الله تعالى بثياب أو كيف نطوف بثياب قد عصينا الله تعالى وضلل بس عليهم ابليس فتركوا الواجب حتى لا يتعبد الله تعالى بثياب قد عصوه فيها فكانوا يطوفون عراتا كما مر معنا مع أن ستر العوره واجب عليهم لانه من شعائر دين ابراهيم صلى الله عليه وسلم وكذلك الكتابيون قد يتركون بعض الواجبات احتجاجا أو تورعا ب حجتهم الفاسده قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في بيان شان اهل الكتاب فلا يجيبون الطهارة من الجنابة يعني لا اذا اجنب مع ان الجنابة كما مر معنا نقيل بانه شرع من قبلنا شرع من قبلنا فهو عام يعني ليس من خصائص هذه الأمة إنما الذي هو من خصائص هذه الامه الوضوء واما الجنابه فهذا شرع من قبلنا كذلك فلا يجيبون الطهارة من الجنابة ولا الوضوء للصلاه ولا اجتناب النجاسات في الصلاه بل يعد كثير من عبادهم مباشرة النجاسات من انواع القرب والطاعات كالسحاره يرون أنه اذا باشر النجاسه وهو قربة قربة لله تعالى حتى يقال في فضل الراهب له 40 سنة ما مس سلمان هذا باب الاعتزاز له 40 سنة ما مس سلمان يعني جيفة <تصفيق> ولهذا تركوا الختان مع انه شرع ابراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم واتباعه وقد خالف هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم هديهم في هذه الخصلة وبين أن من احدث امرا في الدين فانه مردود عليه كما مر فيما سبق وترك الواجبات ورعا يعتبر من من البدع ولا شك في ذلك وكل من ترك شيئا يعتقد أنه من باب الورع واصله مشروع وهو داخل في هذا النوع معنا كذلك قد يلبس الشيطان على بعض الناس انه يترك الصدقه ورعا لالا يظن الناس فيها انه مرائ او يترك الصلاه لأن لالا يظن الناس انه مرائ او يترك الخطابه أو التعلم أو اي شيء مما أمر به الشارع خشية الرياء اقول هذا يعتبر من البدع تبر من من البدع بل انت مامور بفعله مع المجاهده وتصحيح النية وليس تصحيح العمل يكون بترك العمل وانما يكون بماذا بالفعل مع الاحتراز 72 تعبدهم بترك الطيبات من الرزق الحلال 73 تعبدهم بترك زينة الله أي تقربهم الى الله تعالى بترك الطيبات من الرزق وترك لباس الزينه ويتعبدون بالتجديد على النفس ومنعها مما اباحه الله لها هذا ليس من الشرعي وانما هو من سيمه أهل الجاهليه وما اباحه الله تعالى من الطيبات من الماكولات والمشروبات والملبوسات لا يحل لأحد أن يحرمه البتة ولا يترك ورعا البتة وإنما من شكر نعمه الله تعالى أخذ هذه الطيبات شربا واكلا ولباسا قال الله تعالى قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق يقول ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ردا على من حرم شيئا من المآكل أو المشارب أو الملابس من تلقاء نفسه من غير شرع من الله تعالى لا شك ان ثم شيئا من المطعومات محرم كأكل الميتة وشيئا من المشروبات محرم كشرب الخمر وكذلك من الملبوسات كالحرير بالنسبة للرجل أو الذهب هذا لا شك ان فيه تفصيلا وليس كل ليس كل ماقول يكون مباح فإنما منه ما اباحه الله وهو الذي يعيننا في هذه المساله من تلقاء نفسه من غير شرع من الله تعالى قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بارائهم الفاسده وابتداعهم من حرم زينه الله التي اخرج لعباده الايه اي هي مخلوقه لمن آمن بالله وعبده في الحياة الدنيا كل طيب في هذه الدنيا فانما خلقه الله عز وجل لمن عبده واما الكافر فلا حظ له فيه البتة حتى الهواء هذا الذي يستنشق لا حظ للكافر فيه ولذلك يحاسب عليه يوم القيامة مع الحساب على ترك التوحيد والواجبات الفعل المحرم فهي مخلوقه لمن امن بالله وعبده في الحياه الدنيا واورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عرا، يصفرون ويصفقون هذه عبادتهم تصفيق وتصفير فأنزل الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فأمروا بالثياب أمروا بالثياب وقال ابن عباس كان أهل الجاهليه يحرمون أشياء احلها الله من الثياب وغيرها وقال قتاده هو ما حرمه أهل الجاهليه عليهم في أموالهم البحيره والسائبه والوصيله والحم وقال ابن زيد كان قوم يحرمون من الشاتي لبنها ولحمها وسمنها فانزل الله قل من حرم الايه الزينه هي الثياب وقال شوقي رحمه الله تعالى الزينة ما يتزين به الإنسان مما لبوس أو غيره من الأشياء المباحه كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر ونحوها وقيل الملبوس خاصة ولا وجه له بل هو من جملة ما تشمله الايه فالايه عامه لم تختص بي شيء دون شيء بل كل ما يتزين به فالعصر فيه الاباحه إلا إذا وقع على جهة المشابهه كالنساء بالنسبة للرجال أو العكس حينئذ العصر فيه الاباحه ولكن يحرم من جهه ما دخله من وصف كما نقول اصل في العباده التشريع فإذا اتصل او اتصف بها شيء زائد عنها قلنا هي بدعه اضافيه فالاصل مشروع والبدعه انما تكون في في الزيادة هنا طيبات الاصل فيها المشروعيه فاذا وقعت على وجه محرم كتشبه الرجال بالنساء أو بالعكس أو اسراف أو مفاخره أو رياء أو نحو ذلك حينئذ حرمت لهذا النوع حرمت لي هذا النوع بل هو من جملة ما تشمله الايه فلا حرج على من لبس الثياب الجيده الغاليه القيمه اذا لم يكن مما حرمه الله يعني عنده فمراد الشوكان رحمه الله تعالى ان يستدين كما يفعل بعض الحمقه أنه يستدين من أجل فرشه أو من أجل سيارة أو من اجل نحو ذلك مما يقع فيه التفاخر الا ليس هذا المراده وانما يكون عنده المال حينئذ اذا كان الله عز وجل قد انعم عليه بالمال واشترى قلنا الله جميل يحب حب الجمال إلا اذا يخشى وقوع الفثنة به فعالم أو طالب علم حينئذ ننظر فيه فلا حرج على من لبس الثياب الجيده الغاليه القيمه اذا لم يكن مما حرمه الله ولا حرج على من تزين بشيء من الأشياء التي لها مدخل في الزينه ولم يمنع منها مانع شرعي ومن زعم أن ذلك يخالف الزهده فقد غلط غلطا بيينا ما الله تعالى اباحه اين لا يخالف الزهده وهكذا الطيبات من المطاعم والمشارب ونحوهما مما يأكله الناس فإنه لا زهده في ترك الطيب منها ولهذا جاءت الايه هذه معنونه بالاستفهام المتضمن للإنكار على من حرم ذلك على نفسه أو حرمه على على غيره اذا العصر في الطيبات ماكلا ومشربا وملبسا كذلك العصر في الزينه الاباحه ولا يحرم منها إلا ما حرمه الله عز وجل أو حرمه رسول صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير رحمه الله تعالى ولقد اخطا من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن اكل البقول والعدس واختاره على خبز البر يعني لم لم يصم ومن ترك اكل اللحم خوفا من عارض الشهوه الى قل كل ذلك لم يصم وقد يكون مراد ابن جرير رحمه الله تعالى رد على على الصوفيه الذين يتقشفون بترك الطيبات والمباحات يتقربون الى الله تعالى نقول هذا يعتبر من من البدع والطيبات المسلذات من الطعام وقيل هو اسم عام لما طاب كسنا ومطعما قد الله تعالى عن تحريم زينته التي اخرج لعباده الطيبات من الرزق فقال يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين لا تحرموا نهي والنهي يقتضي ماذا يقتضي التحريم عينيد لا يحل لاحد أن يحرم شيئا من الطيبات مما لم يحرمه الله تعالى ولذلك اذا اختلف الناس علماء في شيء ما هل هو مباح ام لا فالاصل فيه الإباحة حتى يثبت الدليل على أنه محرم كذلك الاصل في المعاملات الاباحه حتى يثبت الدليل أنه انه محرم قال يا الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وجاء في حديث انس المشهور أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا الزوج النبوي صلى الله عليه وسلم عن عمله بالسر ماذا يفعل ماذا يصنع في البيت فقال بعضهم لا أتزوج بعد ان علمه لا اتزوج النساء اراد ان يتقرب الى الله تعالى بترك النساء ولذلك صار بدعه لكن لو ترك الزواج لامر شرعي لا يكون بدعه لو ترك الزواج لا لرغبه فيها لم يرغبين لا يكون بدعه وانما يكون بدعه إذا تقرب إلى الله تعالى بترك النكاح وقال بعضهم لا اكل اللحمه وقال بعضهم لا انام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال اقوام قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام اذا من السنه النوم وأصوم وافطر إذا من السنة الفطر كما أنه من السنة الصوم واتزوج النساء وهو من السنة فمن رغب عن سنتي فليس مني ما هي السنة فمن رغب عن سنتي التي ذكرها وهي الصوم والفطر والنكاح وكذلك الصلاة والنوم ومن هنا ناخذ القاعده التي ندندن حولها دائما وهي أن الاصل في النبي صلى الله عليه وسلم في فعله التاسم حتى, حتى لو كان من العادات لذلك يزعم كثير من الصنيين انه لا يتعصب بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل واضح بين لان بالسماء وسنه قال ماذا اصلي وانا أطلق على النوم أنه سنه وهو من العادات كذلك قال اصوم وافطر والافطار يعتبر من عاداته لانه موافق امر جبلي لا بد ان ياكل ويشرب النساء كذلك هذا موافق للفطره وهي الشارع فمن رغب عن سنتي فليس مني دل هذا النص على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعس به مطلقا وان التفريق بين افعال النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على التشريع وما لم يدل هذا القول كله تفصيل مما جاء من جهه الاصوليين المتاخرين زعزعوا وقسموا افعال النبي صلى الله عليه وسلم وليس لهم دليل نعم لا يدعى إلى هذه السنن بمعنى اننا نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونتاسى بفهم الصحابه فهي من التأسي التاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن هل دعوا الناس إلى ذلك الجواب لا حينئذ نفعل ولا نحتاج ان ندعو الناس على المنابر يعني ونقول لهم افعلوا كذا البسوا النعل السرتيه او العمه أو او الى اخره لا يدعى اليه لانه لم يقل من فعل السلف فاذا كان كذلك فنتاسى في ان نجمع بين المسالتين نتاسى لأن الأدلة تدل على ذلك اولا إطلاق الايه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه في للظرفية رسول الله جاء بشخصه اسوه حسنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم شخصه يصدر منه التعبد ويصدر منه العادات والجبليات ولم يفصل في الايه قال أسوة اطلق من قيد يحتاج الى دليل وليس عنده دليل كذلك النص الذي معنا الافطار سماه سنه والنوم سماه سنة فدل على أنه انه به مطلقا فانتبه ان الصوريين كثيرا ما يخطئون في هذه المساله وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال ولذلك كل مساله التي وقع فيها نزاع هل يعتم الرجل اولى قال سنة انه يعتم هذه السنه إذا ما استطاع ان يواجه او ما استطاع لكون العراف تغير وتبدلت هذه عدم الاستطاعه على تقلب الحكم الشرعي نقول هو سنة واذا تركه العادم من استطاع الحمد لله الوادي بيترك العادم من استطاع فاذا لم يستطاع حينئذ لا نقلب الحكم بان ان نجعل ليس بسنة قل لا هو سنة في نفسه من استطاع ان يفعلها كما يوجد في بعض البلدان يعتمن حينئذ فبها ونعمة والا لم يوجد حينئذ تبقى السنة كما هي محفوظة والناس إذا لم يفعلوها حينئذ نكون معذورين ولا ولا يطالبون اصلا به التاسفي هذه المسائل بمعنى انهم لا يكلفون بها والله اعلم ال74 وال75 دعوتهم الناس الى الضلال بغير علم وال75 دعوتهم اياهم إلى الكفر مع العلم هاتان المسالتان بين فيهما المصنف رحمه الله تعالى حال دعاه الجاهليه جاهليه كما هو شانه في الاسلام فيم دعاة وعلماء وفيهم عوام ما صفات من يدعو اهل الجاهليه انذاك آل يعني عندهم علماء يفتونه وعنده من يقتدون به وعند من يعظمونه ويخذون منه الدين يعني معتقدون انهم على دين واذا كان كذلك فلابد من يفتيهم ولابد من يعلمون بين المصنف هاتين المسالتين حال دعاة الجاهليه وإلى ما يدعون إليه فذكر انهما حضر رجلين احده رجولين اما جاهل يدعو بغير علم حينئذ دعوته تكون إلى الضلال دعوته الى الضلال جاهل يدعو بغير علم ودعوته إلى الضلال وتقليد الآباء والشيوخ والتعاص الاعمى لطريقتهم والقول على الله بغير علم كل جاهل لابد أن يقول على الله تعالى بلا علم شاء امى رضي املا حينئذ نقول كل من يدعي سواء كان في الجاهليه او في هذا الزمان إذا لم يكن من اهل العلم متصدر للفتوى والتعليم ونحو ذلك فلا شاء ام با يقول على الله تعالى بلا علم والقول على الله تعالى بغير علم فهو هنا في نفسه يعتبر ضاللا مضل لغيره ما هو ضال مضلل ضال لأنه ليس على هدى وكل من كان ليس على هدى فهو على ضلال لانهما متقابلان كل من اتصف بالهداية انتفى عنه الضلال والعكس بالعكس كالايمان و... والكفر يعني من اتصف بالايمان الكامل انتفى عنه الكفر بحلفيره أكبر واصغر جميع شعبه ومن اتصف بالكفر على جهه كمان انتفى عنه الإيمان كليا التوحيد والشرك والايمان والكفر متقابلان متناقضان لا يلتمعان ولا يرتفعان بد من احادهما وانما الذي يقع الجمع بينهما هو الشرك الاصغر والكفر الاصغر والكلام في الكفر بعينه فهو ضال في نفسه مضل لغيره وهذا الوصف الجاهل الذي يدعو الناس الى تعبد بغير علم ويتقول على الله تعالى بغير علم اليق بحال النصارى اليق بحال النصارى والأميين فإنهم ضلوا عن معرفه الحق واضلوا غيرهم ضلوا في انفسهم واضلوا غيرهم واما النوع الثاني اول جاهل واما عالم بما مع غيره من الحق ويعلم انه هو في نفسه على الباطن يعني استكبارا لكنه مع ذلك لا يقبل ما مع غيره من الحق ولا يرجع اليه ودعوته حينئذ تكون الى الى الكفر الأول جاهل يدعو إلى الضلال والثاني عالم معه علم ويعلم أن غيره معه الحق وليس معه هو إلا إلى ودعوة حين تكون إلا الى الباطل ودعوته حينئذ تكون الى إلى الكفن وهذا اليق بحال اليهود يهود يعلمون في الجمله ولكنهم لا يعملون والنصارى يعملون ولا ولا يعلمون وهذا اليق بحال اليهود فإنهم عالم الحق لكنهم غيروا وبدلوا وكتموا وصدوا الناس عن اتباع الحق واتاني صلتان موجودتان في جميعهم إلا أن بعضهم اتصف بها أكثر من غيرهم فاليهود وان كان العصر في علماءهم العلم إلا أن في بعضهم من الجهل كما هو شان في النصارى يعني الحكم هنا كلي وليس كليا على لا, لا يكون حكم مطردا في كل واحد الا ما في الجمله فالغالب فيهم أنهم علماء يعلمون الحق ويخالفون لكن فيهم كذلك من هو جاهل كالنصارى والنصارى كذلك اصرف فيهم انهم جهال لكن فيهم من, من يعلم فوصموا هنا بالاغلب إلا أن بعضهم اتصف بها اكثر من غيره فاليهود في بعضهم من الجهل كما في النصارى والنصارى عند بعضهم من العلم كما عند بعض اليهود إلا أن هذه أخص بالجهل وتلك اخص بالعناد مع العلمي كما قاله السعيد في في شرحه فالدعوه الى الله تعالى بغير علم هي من صفات أهل الجاهليه فانتبه قال تعالى وان كثيرا لا يضلون باهوائهم بغير علم كثيرا لا يضلون باهوائهم يعني يضلون غيرهم باهواهم الباسببيه يعني بسبب ما تمليه عليهم اهواؤهم بغير علم قال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير هم الكفار الذين كانوا يحرمون البحيره والسائبة ونحوهما فإنهم بهذه الافعال المبنية على الجهل حرموا على جهل كانوا يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلال عدم العلم لا يرفع عنهم الوصف بالضلاله صحيح نحن حكمنا الله عز وجل ليس نحن الله عز وجل قال ان كثيرا ليضلون اذا هم ضالون في انفسهم وغيرهم ضالون بسببهم قال بغير علم سمهم ماذا سمهم ضالين ولذلك الاسماء لا يصطلف فيها العلم يعني الوصف بالشرك أو بالكفر أو بالضلال أو بالفسق لا يشترط فيه أن يكون من نزل عليه الوصف أنه عالم قد يفعل الكفر ولا يدري أنه كفر ما تقول يفعل الشرك ولا يدري أنه شرك ولو قيل له أنه شرك لبعد لكن تصفه بالوصف وعند القران كله من اوله إلى, إلى اخره ولذلك الله عز وجل قبل أن يذهب موسى عليه السلام الى فرعون قال اذهب الى فرعون انه طغى وصفه بماذا؟ بالطغيان هل قامت عليه الحجه بعد ما ارسل اليه موسى اذهب الى فرعون الان ارسله انه طغى اذا وصفه بماذا؟ بالطغيان هو جاهل اذا الجهل وعدم العلم لا يلزم منه عدم انزال الوصف عليه كذلك قول تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجله حتى يسمع كلام الله وان احد من المشركين وصفه بالشرك قبل ان يسمع كلام الله اذا الوصف بالشرك هذا لا منه ماذا الوصف بالشرك لا يلزم منه العلم وأما دخول الجنة والنار فهذه مسألة أخرى نحن لنا حكمان في هذه المساله مسألة في الدنيا ومساله في الاخره المسألة في الآخرة اقطع عنها الامل والطمع ليس لك فيها مطمع لأنها إلى الله عز وجل فما جاء النص بكوني من اهل الجنه او من أهل النار فقل به وما لم ياتي فليس الأمر من شانه وإنما البحث يكون ماذا في الدنيا من تلبس بالكفر فهو كافر وتنزل عليه الأحكام ومن تلبس بالشرك فهو مشركون وتنزل عليه الاحكام ولا يشترط فيه العلم البتة والايات واضحه وبينه هنا قال شوكان رحم الله تعالى فانهم بهذه الافعال المبنية على الجهل كان يضلون الناس فيتبعونهم ولا يعلمون أن ذلك جهل وضلالا لا يرجع إلى شيء من العلم ومع ذلك حكم الله عز وجل بان فعلهم ضلاله وبانهم ضالون وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله ويهديه إلى عذاب السعي قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ذاما لمن كذب بالبعث وانكر قدرة الله تعالى على إحياء الموتى معرضا عما أنزل الله على انبيائه متبعا في قوله وانكاره وكفره كل شيطان مريد من الانس والجن وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين ويتبعون اقوال رؤوس الضلاله الدعاه إلى البدع بالأهواء والآراء ولهذا قال في شانهم واشباههم ومن الناس يعني فريق من الناس من يجادل في الله بغير علم اي علم صحيح هو معه علم لكنه علم فاسد اذ العلم علمان علم صحيح نافع وهو ما كان مبنيا على الكتاب والسنه وعلم فاسد باطل غير نافع وهو ما كان مبنيا على غير الكتاب والسنه كالقوانين المنطقية والفلسفية إذا أريد به صد عن عن الدين ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه قال مجاهد يعني الشيطان يعني كتب عليه كتابة قدرية كتابة شرعية أنه من تولاه أي تبعه وقلده قلد الشيطان فانه يضله يعني الشيطان ويهديه الى عذاب السعير اي يضله في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير ومثل هذه لا يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانيعطفه ليضل عن سبيل الله وهذا واضح في أن اهل الجاهليه يدعون الناس إلى الضلال بغير علم ومما يدل على أنهم دعوا الناس إلى الكفر مع العلم قوله تعالى واد كثير واد كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق اذا ودوا من بعد ما تبين لهم الحق فدل ذلك على انهم كانوا يعلمون الحق ورغبوا وودوا أن يردوا المسلمين عن دينهم ويكونوا كفارا قال الشوكاني رحمه الله تعالى فيه يعني في النص السابق اخبار المسلمين بحرس اليهود على فتنهم وردهم عن الإسلام والتشكيك عليهم في دينهم واورد ابن كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان حيي ابن أخطب وابو ياسر ابن أخطب من اشد يهود للعرب حسدا إذ خصهم الله برسول صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن منهم وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فانزل الله تعالى فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الايه وقال في قوله ان كثير كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يقول من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا تضح لهم الحق من من الباطن ولكن الحسد حملهم على الجحود فعيرهم يعني الله عز وجل ووبخهم ولاهم أشد الملامه وقال تعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وهذا إنما يكون في العالم الذي يلبس الحق بالباطل ويزين للناس الباطل ويظهره في صورة الحق هو من علم الحق من عالم من علم الحق وام الجاهل هذا لا يميزه فكيف يلبس الحق بالباطل انما يلبس الحق بالباطل هو الذي علم الحق من الباطل فحكى الباطل في صورة الحق زينه وزخرفه كما يفعل أهل البدع قل يا اهل الكتاب لمتلبسون يا اهل الكتاب لمتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقال تعالى قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تتبعونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون هذا كله يدل وغيره من النصوص على أن أهل الكتاب والجاهلي منهم من هو جاهل من علمائهم ودعاتهم ومنهم من هو عالم عالم فيدعو الى الكفر والضلال وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هديهم في هاتين الخصلتين وقد توعد الله عز وجل من اضل الناس بغير علم فقال تعالى فمن أظلم يعني لا احد أظلم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال الشوكاني رحمه الله تعالى اي لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا فحرم شيئا لم يحرمه الله ونسب ذلك إليه افتراءا عليه كما فعله كبراء المشركين واللام في قوله ليضل الناس بغير علم لتعليل العله يعني لاجلي ان يضل الناس بجهل ليضل الناس بغير علم يعني لاجل ان يضل الناس بغير علم والتعليل ان يكون في الشيء المقصود حينئذ وقع هنا الاضلال قصدا ذا جهلا واللام في قوله ليضل الناس بغير علم للعله اي لاجل ان يضل الناس بجهل وهو متعلق بقوله افتراء ان الله لا يهدي قوم الظالمين على العموم وهؤلاء المذكورون في السياق داخلون في ذلك دخولا اوليا انتهى كلام رحمه الله تعالى وقال تعالى واذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا اساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزال الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يسرون دائما هنا في كثير نصوص يقيد النص بغير علم ومع ذلك لم يكن لهم عذر فيه البتة لم يكن لهم فيه عذر البتة قوله ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم اي انما قدرنا عليهم ان يقولوا ذلك عن ساطين الأولين ليتحملوا أوزارهم ومن اوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم ان يصير عليهم خطيه ضلالهم في انفسهم وهذا والعصر فكل من ضل غيره حينئذ يتحمل من الاوزار سواءا وزاره من تبعه أو من اتبع من اتبعه فهي سلسله الى ان تقوم الساعه ويوافقونهم ان يصير عليهم خطيئه ضلالهم في أنفسهم وخطيه إغوائهم لغيرهم واقتداء اولئك بهم كما جاء في الحديث من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من اتبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا وفي لوظ من سن في الإسلام سنة حسنه فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئه فعمل بها بعد كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من اوزالهم شيء أخرجه مسلم اذا الاتباع إنما يكون لمن علم منه العلم ولذلك بين الله عز وجل أن الذي يدعو إلى الله عز وجل انما يكون على بصيره كما قال سبحانه قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيره أي على علم أنا ومن اتبعني يعني من كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما تكون دعوته على علم فان لم تكن دعوته قائمه على علم فهنا يذ فيه شبه بهم اهل الجاهليه لانه يفسد اكثر مما, مما يصلح وما أكثر من يتصدر اليوم في هذا الزمان كل من هب ودب بحجه العلم والدعوة الى الله تعالى سادسة والسبعون المكر الكبار كفعل قوم نوح المكر الكبار هوان دم مكبين كفعل قوم نوح المكر ايصال المكروه بطريقه خفيه كما قال الشيخ الهوزان في شرحه وهو نوعان مكر حسن ومكر سيء والسيء هو الحيل الخفية لايصال الشر لمن لا يستحقه ومر معنى الحيل الخفية و الظاهره المكر السيء المراد به الحيل الخفيه لايصال الشر لمن لا يستحقه قال تعالى عن قوم نوح ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وددا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا قال مجاهد رحمه الله كبارا اي عظيما وقال ابن زيد كبارا أي كبيرا والمعنى في قوله ومكروا مكرا كبارا أي باتباعهم في تسويلهم لهم انهم على الحق والهدى كما يقولون لهم يوم القيامه بل مكروا الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا ولهذا قال ها هنا ومكروا مكرا كبارا وبين هذا المكر وقالوا يعني في بياني هذا المكر لا تذرن يعني لا تتركونه الهتكم ولا تذرن وددا عقب خاص على عام ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ولا وهذه كما هو معلوم اسماء أصنامه التي كانوا يعبدونها من دون الله وقد أضل كثيرا يعني الاصنام التي اتخذوها اضل بها خلقا كثيرا لانها فتنه والمكر الحسن هو ايصال الضرر لمن يستحقه ايصال الضرر لمن يستحقه إذن الضرر ايصاله لمن لا يستحقه هو المكر السيئ إذا كان بحيله خفيه وايصاله لمن يستحقه عقوبه ونكالا له حينئذ نقول هذا يعتبر مكرا حسنا هو ايصال الضرر لمن يستحقه من طريق خفي عقوبه له كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين السابعه و أن ان ائمتهم اما عالم فاجر واما عابد جاهل كما في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الى قوله ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني أن ائمتهم جمع امام ائمه ويقال ائمه التخفيف جمع امام امام فعال بمعنى مفعول من يؤتم أو من يؤتم به الناس رئيسا او غيره أو عالم او طالب علم يؤتم به الناس فهو امام ولا هو قدوه فما قد تكون حسنه قد تكون سيئه ويقال اتم بالرجل اقتداء بين المصنف بهذه المساله أن المقتدى بهم في الجاهليه حالهم لا يخرج عن الرجلين اما عالم فاجر يعني لا يعمل بعلمه عالم الفاجر هو الذي يعلم لكن لا يعمل مثل احبال اليهود وإما عابد جاهل وهو العامل بغير علم وهذا الشأن في رهبان النصارى قد زلل المصنف لهذه الخصلة بقوله تعالى اف تتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق هذا ليس ابتداء ايه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون هذا عالم فاجر حرف كتاب الله مع علمه اذا يعلم وترك العمل بالعلمين ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعني فهموه وهم يعلمون انهم مذنبون ويعلمون أنهم على باطل وإذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ثم قال ومنهم هذا القسم الثاني اميون لا يعلمون الكتاب هذا جاهلون أميون لا يعلمون الكتاب إلا امانيا وانهم إلا يظنون يقول كثير رحم الله تعالى تفسير الايه يقول تعالى افلا تطمعون ايها المؤمنون ان يؤمن لكم اي يقال لكم يقال لكم بالطاعه اي يقال لكم بالطاعه هؤلاء الفرقه الضاله من اليهود الذين شهد اباؤهم من الايات البينات ما شهدوه ثم قست قلوبهم من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه اي يتاولونه على غير تأويله تحريف مر معنىه تحريف لفظي وتحريف معنوي من بعد ما عقلوه اي فهموه على الجلية ومع هذا وخالفونه على بصيرة وهم يعلمون انهم مخطئون فيما ذهبوا اليه من تحريفه وتاويله قال السدي وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه قال هي التوراه حرفوها يعني كل اليهود وهذا الذي ذكره السدي كما قال ابن كثير اعم مما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه وليس قوله يسمعون التوراه كلهم قد سمعها ولكنهم الذين سالوا موسى رؤيه ربهم فأخذتهم الصاعقه فيه يعني خاصه الوصم هنا ببعضهم دون جميعهم واختار ابن جرير قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لظاهر السياق فانه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه ثم يسمعون كلام الله هل سمعوه مباشرة لا يلزم بظاهر نعم فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وقال قتاده هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه وقال مجاهد الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم وقال السدي وهم يعلمون أي أنهم أذنبون وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ومنهم اميون هذا النوع الثاني ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني أي ومن اهل الكتاب قاله مجاهد والاميون جمع امي وهو الرجل الذي لا يحسن الكتابه امي يعني لا يحسن الكتابه وهو ظاهر في قوله لا يعلمون الكتاب اي لا يدرون ما فيه الا اماني عن ابن عباس الا امانيا الاحاديث وعنه الا قولا يقولون بأفواه كذبا اذا اماني فسرى به بالكذب وعم مجاهد ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا اماني قال اناس من اليهود لم يكونوا يعلمون من الكتاب شيئا وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله ويقولون هو من الكتاب اماني يتمنونها وقال قتاده الا اماني يتمنون على الله تعالى ما ليس لهم وقال مجاهد ان الاميين الذين وصفهم الله تعالى انهم لا يفقهون من الكتاب الذي أنزله الله تعالى على موسى شيئا ولكنهم يتخرسون الكذب ويتخرسون الأباطين كذبا وزورا والتمني في هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرسه وقيل المراد بقوله إلا اماني سواء كان بالتشديد أو بالتخفيف أيضا أي إلا تلاوه لا يعلمون الكتاب إلا اماني كذبا تخرصا أو إلا تلاوه يعني ليس لهم إلا قراءته فقط اي الا تلاوه فعلى هذا يكون استثناء مقطعا واستشهد على ذلك بقول تعالى إلا إذا تمنى الق الشيطان في امنيته تمنى يعني تلا الق الشيطان في امنيته وقال مجاهل وإنهم لا يظنون يكذبون وقال قد يظنون بالله الظنون بغيره الحق إذن الله تعالى في هذه الايه قسم اليهود فيها الى قسمين العلماء الفجار وهم الذين يعلمون ولا يعملون وذكرهم بقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون النوع الثاني العباد الجهال وذكرهم بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الله يظنون ومر شيء من صور التحريف مما سبق مع بيان حقيقه التحريف وكذلك ال 78 دعوتهم او دعواهم انهم أولياء الله من دون الناس انهم اولياء الله من دون الناس وهذه من دعاوى أهل الجاهليه الكاذبه وهي انهم اولياء الله تعالى من دون الناس اي لا غيرهم ولي لله تعالى فحصلوا الولايه والقرب من الله تعالى فيهم ونفوا هذا الوصف عن ان غيرهم فليس ثم ولي على وجه الارض الا الا هم وهم شعب الله المختار قال تعالى قل يا ايها الذين هادوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس ان كان هذا الزعم صحيحا منكم فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت يعني بسبب بالسببيه بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين أي ان كنتم تزعمون أنكم على هدى وأن محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه على ضلاله فادعوا بالموت على الضال من الفئتين مباهله أن يدعو على نفسه بالموت إن كنتم صادقين فادعوا بالموت على الضال من الفئتين إن كنتم صادقين اي فيما تزعمونهم ولا يتمنونه أبدا بما قدمت ايديهم أي بما يعلمون لهم بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور وقال تعالى مبينا حالهم ودعواهم الكاذبه قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس لانه يلزم أنهم إذا كانوا اولياء لله تعالى فقط هم في الدنيا اذا لزم من ذلك ان تكون الجنه لهم خاصه دون دون غيرهم إن كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم وقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق اذا دعوى اليهود انهم ابناء الله تعالى وانهم احباء الله تعالى دون ما سواء او من سواهم فبين الله تعالى كذبهم بقوله قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق وقال تعالى مبينا بعض دعاويهم وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا او نصارا وزعمت قريش انهم اهل الله لأنهم أهل بلد الله تعالى يعني بيته العتيق ومع ذلك هم على شركهم إذا كانوا اولياء لله تعالى فكيف يشركون به غيرهم وقد رد الله تعالى عليهم ذلك بقولهم وما لهم بقوله وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء إن اولياءه إلا المتقون فمن اتقى الله تعالى بترك الشرك فهو ولي ومن اتقى الله تعالى بترك المعاصي والمحرمات فهو ولي ومن اتقى الله تعالى بفعل الواجبات فهو ولي وام الدعاوى وهذه تحتاج لنا الى بينات وقد خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي أهل الجاهليه في هذه الخصلة فبين الله تعالى ان الولايه هي الإيمان بالله تعالى يعني محصورة في العلم مع العمل علم مع مع العمل هي الإيمان بالله تعالى مع تقواه سبحانه قال تعالى مبينا هذا وصف فيكون حينئذ وصفا شرعيا يعني اسم شرعيا كالايمان والكفر فالولي من هو الولي هو من بينه الله تعالى بقوله الا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا من جمع مع الإيمان تقى الله تعالى قال الشوكاني رحمه الله تعالى الولي في اللغة القريب الولي في اللغة القريب والمراد باولياء الله خلص المؤمنين خلص المؤمنين كانهم قربوا من الله تعالى سبحانه بطاعته وارتناء بمعصيته ووجد المعنى اللغوي فالمؤمنون هم فالمؤمنون هم الذين يوصفون بالولايه لماذا لكونهم قريبين من الله تعالى والقرب انما يكون ببطاعته وقد فسر سبحانه هؤلاء الاولياء بقوله الذين امنوا وكانوا يتقون اي يؤمنون بما يجب الإيمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه والمراد بنفي الخوف عنهم انهم لا يخافون ابدا كما يخاف غيهم لأنهم قد قاموا بما اوجب الله عليهم وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنها فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظن بربهم وكذلك لا يحزنون على فوت مطلب من المطالب لأنهم يعلمون أن ذلك بقضاء الله تعالى وقدره فيسلمون للقضاء والقدر ويريحون قلوبهم عن الهم والكدر وصدورهم من منشرحه وجوارحهم نشطه وقلوبهم مسروره ثم اولياء الله تعالى لا يزكون انفسهم من ثبتت له الولايه باليمان والتقوى لا يجلس بين الناس يدعي انه ولي وانما يكون كذلك اذا كان ذلك الوصف كذبا وزورا لأن من تصف بهذا الوصف حينئذ يسر نفسه ولا يجلس في المجالس ويبين انه من اولياء الله تعالى ثم اولياء الله تعالى لا يزكون انفسهم بل هم منهيون عن هذا كما قال تعالى فلا تزكوا انفسكم هو أعلم بمن اتقى اي لا تمدحوها ولا تبرؤوها عن الاثام ولا تثنوا عليها فان تزكية النفس أو ترك تزكية النفس ابعد من الرياء واقرب إلى الخشوع وجمله قوله تعالى هو اعلم بمن اتقى مسانفه مقرره للنهي أي هو سبحانه اعلم بمن اتقى عقوبه الله وأخلص العمل له قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد علم سبحانه من كل نفس ما هي عامله وما هي صانعه والى ما هي صائرة انتهى من فتح القديم 79 دعواهم محبة الله تعالى مع تركهم شرعه فطالبهم الله تعالى من قوله قل ان كنتم تحبون الله دعواهم محبه الله الحب والمحبه ميل النفس إلى الشيء قالوا احبه فهو محب وهذه من الدعاوى الجاهليه الكاذبه كذلك وهي أنهم يحبون الله تعالى وهم يتركون شرعه فلا يمتثلون ما امرهم به ولا ينتهون عما نهاهم عنه وهذا عين التناقض لماذا لان من أحب اطع إذا حب شخصا ما من المخلوقين اطاعه وإذا حب الله تعالى وادعى انه محب له حينئذ امتثل ما امر الله تعالى فعلا وترك واما اذا ادعى المحبه مع كونه يترك ما أمر الله تعالى به ويفعل ما نهى الله تعالى عنه عنيد راجعنا بهذا الفعل الى تكذيبه في دعواه المحبه اذا هذا عين التناقض اذ من احب اطاع فيوافق محبوبه في حب ما يحب وبغض ما يبغض وان لم تكن المحبه كذلك فهي دعوه كاذبه وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذه خاصره الجهلية بقوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين قل من كثير رحم الله تعالى هذه الآية الكريمة حاكمه على كل من ادعى محبه الله وليس هو على الطريقه المحمدية كل من ادعى محبه الله عينيه لابد أن يكون لها أثر في ظاهري وعلى جوارحي وعلى لساني فإن كان موافقا للشرع فقد حينئذ تقبل دعواه والا فهي كذب محض وليس هو على الطريقه المحمدية فانه كاذب في دعواه في نفس الامر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع اقواله وافعاله كما ثبت بالصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولهذا قال الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ان يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم اياه وهو محبته إياكم وهو أعظم من الاول كون العبد يحب ربه لانه منعم عليه هذا أمر طبيعي ولكن كون الله تعالى يحبه وهذا اعظم وأجل كما قال بعض العلماء الحكماء ليس الشان أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال الحسن البصري وغير من السلف زعم قوم انهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الايه يعني إذا قيل بأن زيد من الناس يحب الله تعالى حينئذ نقول هات البرهان هات الدليل اين المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم فالله تعالى طالب من ادعى محبته بدليل يصدق دعواه تلك وهذا الدليل هو طاعته وذلك باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وفي الايه السابقه بيان رد الله تعالى على من ادعى هذه الدعوه الكاذبه وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبون من اوصافهم اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومته لائم وصف سبحانه هؤلاء القوم بهذه الأوصاف العظيمه المكتمله على غايه المدح ونهاية الثناء من كونهم محبون الله وهو يحبهم ومن كونهم اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم والأذلة جمع ذليل لا ذلول والاعزه جمع عزيز اي يظهرون العطف والحنوه والتواضع للمؤمنين ويظهرون الشده على عكس ما كانوا مع المؤمنين يظهرون الشده والغلظه والترفع على الكافرين ويجمعون بين المجاهدة في سبيل الله وعدم خوف الملامة في الدين فهذه صفات المحبين ايمان وعمل بل ضحوا بأعز ما يملكون وهو النفس وذلك الجهاد في سبيل الله وجاء في الحديث القدسي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه اذا إنما تكون المحبه من الله عز وجل مبنية على فعل الفرائض وتكميلها بالنوافل فان لم توجد عين ليس ثم محبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به يعني موفق في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي لها تعالى وبصره الذي يبصر به فلا ينظر به الا ما يرضي لها تعالى ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها الحديث اذا دعواهم انهم يحبون الله تعالى مع تركهم شرعه فهل نيد نقول هذه دعوة باطله كاذبه اذ الذي يصدق هذه الدعوه هو العمل بشرع الله عز وجل فان وجد حينئذ صحت الدعوه والا فهو كذب محض والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين